أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإن لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ أَمِ اتَّخَلَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُمُ سُوَدًّا وَهُوَ كَضِيبٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيدٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا ستشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبرناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتاباً لمسيقون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمدين وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما. ما من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أنكم قالوا إن بما أرسلت بيك فرد فانتقمنا منهم فواظم كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم فطرني فإنّه سيهدي، وجعلها كلمتا باقية في عقبه لعلهم يرجعون، بل ما دعت ذا حتى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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَكُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا ولئن ينفعكم اليوم الظلم أنكم في العذاب مشتركون، أَفَأَن تَتَسْمَعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَنْ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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِذَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِذِي فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمْ وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ آيَةٍ إن وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَغَادِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ غَادٍ الَّذِي هُوَ مهين وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا كتم قترين فاستخفقوا مجو فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفونا تقمنا منكم فأغرقنا وهم أجمعين. فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك مِنْهُ منه يصذون وقالوا أآلذتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل ينظرون أَلَا يَنظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيَكُم بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 يالأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خاللون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة من ها تأكلون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموه أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتب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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَجُومُ الْكُسْمَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَكُمَا وَعِندَ جُوْعِ الْمُسَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُمْجَّدُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِكِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سألتم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يفكوذ وقل لي يا رب إن غا أولئك قوم لا يؤمنون تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجا